تقدم من الموت ثم اقتحم وفي موكب العاديات التحم وخض ل ا ل ش ه ا د ة ت حوم الوغى فمهر الخلود فناء ودم على الدرب سر مثل اسد الشراب لتحيا عزيزا قوي ا ر ه ب لتحيا ابيا رضي السراب فتيا لك السيف لا ينثلم فتيا لك السيف لا يهتم تقدم الى الموت ثم اقتحم وفي موكب العاديات التحم وخذ لي الشهادات حوم الوغى فمهر الخلود فناء ودم